يا Rabbi Diima Ya Rabbi Diima Diima Diima Diima Diima Ya Rabbi Diima Diima Ya Rabbi Diima Diima عيد الناس كلها فرحة الجيرة وهلها خطفه لا لحملها Diima Ya Rabbi Diima Diima Diima Diim هلف راح علينا المعيد من قرر يجينا ورقصن المدينه ديمه ايلا لا من بن بزمانه قلنا هذا العيد جانا برقته عطفه وحناننا لا لا ورحضرنا وشموع كنا خاصمنا الدموع القصر راحلنا رجوع ديمه دراحه صباح ابراح الواليد قبل واجب نبارك نعيده خمل العيل نريده ديمان يا ربي ديمان اقراحه اشهر صباحه بعد ابونا نعايدونا وندعيك العيد يمنا وبمحنة هتلمنا ديمان يا ربي ديمان ديمان اكنا الخصام نداوي جرح ونطوي من الماضي صبحة لتجاثها يا فرحة أكلنا ندرك شاعدنا أكلنا للصديق احنا انت عنا نعيد الجار وأهل ننسى وهاي الدنيا جنة ديمة ديمة يا رب سعيد يا عيد يا يا عيد يا عيدي يا عيد يا عيد عمت على الوسيع والعمر هذا ربيع يا عيد يا يا عيد يا عيدي يا ندعي من رب الجلال بجهب الزهر وآله يحسيني لها الوطن حال يا رب ديمة يا من اداء الرادود الحسيني مولى طارق الموالي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع سماح الجنابي الهندسه الصوتيه والتوزيع علي المجد يا رب